أَن تَقُولَ نَفْسٌّ يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطُّ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُنِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ولقد أُوحِي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركتَ لا يحبط عملك لئن أشركتَ لا يحبط عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبده وَكُمْ مِنَ الشَّكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ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 حتى إذا جاءواها وَفُتِحَتْ أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم.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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم